الدرس الثالث هيا نكتب واحد استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور اجلس من فضلك اجلسي من فضلك اقرأ من فضلك اقرأي من فضلك, إقرأ من فضلك.